بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتم مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرور من بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون All in Nama Anabasharum is lukumu ha ilaia andama idahukum idahu ahidu festa muida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 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْفَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ثم مستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول الأرض أتيا طوعا أو كرها فقال لها كرها قالتا أتينا طائعين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 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو عشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم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 وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقادوا لجلودهم لما شهتهم علينا قالوا أنطقنا الله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 وما كنتم تَسْتَتِرُونَ تستترون أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم وَلَا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذاك ظنكم الذي فَنَأْتُوبُ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 أن نعرو لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما Najan Huma Tehta A kodamina Lyakuna Minal الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين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 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم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 كفام والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا عاذنا كما منا من شهيد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 لا يقول أن هذا بي وما عض الساعة قائمة ولئن رجعت ولئن رجعت إلى ربي إن ديعده للحسن فلن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم عذاب غنيظ وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونأ بجانبه وإذا مسه الشر فذود دعاء عريض. Qul a raiyum inkaan min aldi Allahi, thumma kafartu bi man azzal min man huwa fi shiqatim baid. Salurihim ayatina fi alafaq. Salurihim ayatina fi alafaq wa fi anfusim